Book two Peisi Hamsa Hamsa Maita yakelia. البلدان واللغات البلدان واللغات جون u Alluhat. John on لندن John Min London. جان من لندن. لندن أو سياتسيز أو بريطانيا الص. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. هان بوه إنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. ماريا من مدريدستا ماريا من مدريد ماريا من مدريد مدريد سي اي سي تقع مدريد في اسبانيا تقع مدريد في اسبانيا هان بوو اسبانيا هي تتكلم الاسبانيه هي تتكلم الإسبانية. هيا يا مارتا، بيتر ومارتا من برلين. <تصفيق> بيتر ومارتا من برلين. برلين سيأتي تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. Puhutteko te molemmat Saksaa? Hell antuma tätä kellameni il al Almania. Hell entum tetacallamen el al Almania. pääkaupunki. London asima. London asima. Madrid ja Berliini ovat myös pääkaupunkeja. Madrid ja Berlin. عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. باكاوبونغ توت سوريا العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. رانسك تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا أوروباجب أفر تقع مصر في أفريقيا تقع مصر في أفريقيا تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. باناما تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. برازيليا سياتساي أتلا تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية ويبسفويلتم www.book2.de löydätte اوزمان ورسيومة سكا وويت تتوستوى كريوهمة